وز من الجروش والارز والخبز الشعير واجعله ذاك حلالا تنجو من حر السعي ومن الجروش والارز والخبز الشعير واجعله ذاك حلالا تنجو من حر السعي وان امسطعت هداك الله عن دار الامير لا تزورها وجت نباء انها شر مزون وال... أما اصطعتها هداك الله عن ذاك الأمير لا تزرى واجتنبها إنها شره مزور توهل الدين وتدنيك من الحوف الكبير قبل أن تسقط يا مدرور في حفرات بي ورضها ويحاك من دنياك بالقوت اليسير إنها دار بلاء وزوال وغير إنها دار بلاء وزوال وغروب ما ترى قد صارت قبلك أصحاب القصور كن ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير ما ترى قد صارت قبلك أصحاب القصور صارت قبلك أصحاب القصور كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير وصغير الشأن عبد خامل الذكر الحقير لو تصفحت وجوه القوم في يوم نظير لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خامد فالقوم صرع تحت أشقاط الصفور لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير تعرف غنيا من فقير قامل فالقوم صرع تحت أشقاط الصقور واستوى وعند مليك به مساويه خبير احذر الصرعات يا مسكين من ذهر العثو واستوى وعند مليك به مساويه خبير احذر الصرعات يا مسكين من ذهر العثو أين فرعون؟ هامنون غرود النسور ا وما تخشى ان يرميك بالموت المبين اين فرعون وهامنون غرود النسور ا وما تخشى ان يرميك بالموت المبين ا وما تحذر من يوم عبوس قمطر اقطر الشر فيه بعذاب الزمن هري سنين قمطر اقامه الشر فيه بعدب السمهريه وما تحذر من يوم العبس قمطر اقامه الشر فيه بعدب السمهريه وما تحذر من يوم العبس قمطر اقامه الشر فيه بعدب السمهريه فبغي على الفضيل فرد ذلك ولم يأخذ وما تحذر من يوم عقسم طمطري اطمط الشر فيه بالعذاب الزمان